بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة لنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد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 البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنئا قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على نثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والذم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بلازلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون 110. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 111. فمن اضطر في مخنصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم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 178- فاكلوا مما أمستنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع 147. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم مِنَ من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين 119. وقمت الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين, محصنين غير مسافحين ولا متخذي وَمَنْ يَكْفُرْ بِلِيمَانِ فَقَدْ حَبِطْ عَمَلٌ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمُوا إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمُوا إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِن الغ إِق أَْلا مَسْتُم النِسَ أَلا مَسُْم النِسَ أَفَ لَم تَجدمَا أَن فَتَيََّ مُصَعيدَ طَيبًا فَمسَح بِوجُوهِكُم وَأَبيكُم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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئا قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى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 وَلَقَدَ خَذَ اللَّهُ مثَاقَبَنِي إِسْرلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُثْنَي ع شَرَ نَ قِيبَ وَقَالَ اللهَّهُ إِن مَعَكم لإِن قَمتُ مُ الصَّلاةَ وَآتَيتُ مُزَّكاتَ وَآامَنُم بِرسُنيِي وَعزَغْتُمُهُم وَقَرَدمُ اللهَّه قَلْضًا حَسَنَا وَأَقَرَدُمُ اللهَّه قَلضًا حَسَنَ عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كثر بعد ذلك منكم فقد ضل سبيلا ف بِم نَ قَضِهِمّ ثَاقَهُم للَعََّهُ وَجَعللنَا قُلوبَهُم قاسَتَي يُحَذِّفُونَ الْكَلِمْ يُحَذِّفونَ الْكَلِمَ َّ وَضِعي وَنَسُحَظَّم مِمَّا ذُكِروبِه وَلَا تَزَالُ تَقطَّلِعُ عَناَا خَائِنَةٍ مِنهُمُ لا قليلًا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إننا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظًا مما ذكروا به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 هَدَجَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ الى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ الله شَيْئًا إِن نَّرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ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 يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جا انا من بشير ولا نذير فقد جا اكون بشير ونذير والله على كل شيء قدير وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فِيكُمُ أَنْبِئَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَيْكُمْ مَا نَمْ يُوتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ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 وَإِنا لنلَنَّ دُخُلَهَا حتىَ يَخْرجُ مِنْهَا فَإِن يَخْرجُ مِنْهَا فَإِن دَخِلون قَا رَجُلانِ مِنَ الذيَّذينَ يَخَافونَ أَنْ أَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَدُخُلُوا عَلَيْهِمُباب فَإِذاَا دَخَلْلتُمُهُ فَإِنكُم غَالبُون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن وإن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي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 واتل عليهم نبأ ابن يادم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من وَلَمْ ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من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 ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في نرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُونَ وَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ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 والالسَّارِق والالسَّارِقَةُ فَقَطَعُ أَذِي يَهُمَا جَزَ أَمْ بِمَا كَسَبَانَكَلَم مِنَ اللهَّ واللَّهُ عزيِيزٌ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 يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يُحْزِنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْتُوا مِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ يَعُون لِقَوْمِنَا خَرِين لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ تُؤْتَيْتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا يخز ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسح فإن جاءون فَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ اعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ الله إِنَّ اللَّهَ يحب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 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبي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 119. فلا تخشوا الناس واخشون 110. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا 111. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ولنف بالنف ولذن بالذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة لهن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 فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتيكم فاستبقوا الخيرات 124. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون 125. وأنحكم بينهم بما وَلَا الله ولا تتبع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 فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين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 يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يات الله بقوم يحبهم ويحبونه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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء وَاتَّقُ اللهَّهَ إِن كُتُم مِّنين وَإذَا نَادَييتُمُون إِلَ الصَّلااتِ التَّخَذُهَاهُزُ أَو وَلَعِبَ ذَلِكَ بِأَنهُم قَوْم ال ل قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا 117. وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون 118. قل هل نبئكم بشذ من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله مَلَّ أَنَهُ اللهَّ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَلَ مِنهُم القِرَدَةَ وَالخانازيرَ وَبَدَ الطَّغُود أُلَاائِكَ شَُّمَّ كَانَ وَأَضَلُّ عنن سَوَ السَّبيل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 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلا يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُونَ وَلَحَذَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ النَّثْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ رَبِّكُمْ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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكثرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم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 117. وننزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين 118. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى منامن بالله واليوم الآخر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 كلُل مَا جَ أَهُم رَسُولُ بِمَا ل تَوِ أَنْفُسُهُمْ فَيقًَا كَذَّبُ فَريقًَا كَذذَّبُ كذبوا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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ لَقَدْ كَثُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَن 119. وما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب نليم 110. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم 111. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وَأُمُّ مُصْطَدِيقَةٌ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ مُنْذُرًا نَّيُفْكُونَ قُلْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا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 لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لِسَانِ داود وعيسى بن مريم ذلك بِمَا عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَا كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ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 ترى أعينهم تفيض من الذمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي آتَيْتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْيَمِينَ فكفاره اطعام 10 مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم من اوساط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام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 يياأَُّهََّذينَ آممَنُوا إَِّ مَ الْخَمرُ وَالمَيْسِر وَلَ صَابُواُ وَلَزْلَامُ رِجسُم مِن عملَلِ الشَّيطان رِجسُم مِن أَعملَلِ الشَّيطَان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهلنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين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 يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيئ من الصيد تناله ايديكم ورماحكم تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ لَّيم يَٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ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 عَفَى اللَّهُ عَمَّا سَلَفْ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُنْتِقَامٌ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةٌ وَحِرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَذِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا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 مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بُحَيْرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَاد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 114. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون 115. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا إثنان ذوى عدل منكم أواخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت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 فإن عثر على انهما استحقا اثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم لونا ينقسمان بالله نشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَاتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهِ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 إذ قَالَ الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ يدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ لَكُمُ الْأَمْوَاتَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي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 وَإِذَا وَحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنَا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ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 قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَاءً إِذَا تَمَّتْ مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا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 تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكِ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنُعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ